وَإِنَّ لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نستيكم مما في بطونه من بين فرف ودم لبنا خالصا سائغا and mm -hmm.